صفا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فتخير رعاك الله الرجال والنساء حفات عراء قالت رضي الله عنها يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم لبعض قال يا ابنة الصديق الأمر أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض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 ذلك اليوم وإلى أين المصير القلوب واجبا والقلوب خاشعة والأرصار خاشعة وبينما هم على ذلك الحال وقال صفة الصفو تخيل بارك الله فيك إذا ناد المنادي فلان ابن فلان فلان ابن فلان استعد للوقوف بين يدينا والله والله لو قريب تقف امام ملك او وزير لن تعد ترى قلبك أين الصفوف مطاطئ لا تدري إلى أين يؤهد بك إلى جنة أم إلى نار كلا إذا دكت الأرض دكا دكا بجا ارفعك ولد الملك صفا صفا قدي اي يوم اذن يتذكر الانسان يوم يتذكر الانسان واننا له يقول يا ليتني قدمت لحياتي تخيل يوم أن ينادي الجبار لمن الملك اليوم وما قدر الله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعاً قرضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون أزفة الآزفة ليس لها من الله كاشفة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 إني سترتها لك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم فيؤتى كتابه بيمينه فينطلق بين ال... فينطلق بين الصفوف ضاحكا مسرورا ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاقب حسابي ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملا في الحساب النتيجة فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها تانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسدقتم في الأيام الثالية فيقول البشر فاز فلان وأفلح ثم ينادى بفلان بالفلان فلان العاصي الحاجر فيدنيه ربه منه حتى يضع عليه كنهة فيقول يا فلان أتذكر يوم كذا؟ أتذكر يوم كذا؟ لقى الله محارباً ربه بالمعاصي كم ليلة باتها على قز ومنكرات وكم ليلة باتها على قواحش وآتام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 ومن عذابي أذيقوه فلقد اشتد غضبي على من قل حياؤه معي فيؤتى الكتاب بشماله فيخرج تقوذه الزبانية مقيدا بالسلاسل والحديد أن على وجه يقول يا ليتني نقوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية ألك عني سلطانية النتيجة خذوه فغلوه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 حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصب يوحضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ضدنا ذلك اليوم الذي كانوا يعدون ذلك اليوم الذي كانوا يعدون ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود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 قال ان اشد ما تجدون من بردكم من زمهرير جهنم واذا اشتد حرهم قال ان اشد ما تجدون من حركم من ثم في جهنم اذا اقبلت الريح من بعيد قام وقعد ولم يهدأ حتى تمط فانه يخاف, يخاف وعلم الخائفين حتى يكونوا من في ذلك اليوم دخل على اصحابه يوما وهم يضحكون اصحاب القلوب الحيه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 اقرأ في خواتيم الفقرة وآل عمران واذكر واسمع أوصاف اخبار الناجئين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جذوقهم ويتذكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تذكر فقد أخسيته وما للظالمين من أنصار ربنا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 والمسلمون جموعهم أحد يا ويحنا ماذا أصاب رجالنا أوما لنا سعد ولا مقداد هم صدقوا ما عاهدوا والله اشترى وهم باعوا وعد صادق وعهد سابق ومن أصدق من الطافقين إن أردت الوصول فعليك بالأصول ومن سار على الدرب وصل من سار على الدرب وصل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 يُنادى بأهل الجنة يَا أهل الجنة تعرفون هذا؟ فيشرئبون فينظرون يقلون نعم نعرفه هذا الموت ثم يُنادى بأهل النار يَا أهل النار تعرفون هذا؟ فيشرفون فينظرون يقلون نعم نعرفه هذا الجنة فيُمرُ به فيُدَّبح فيُمرُ به فيُدَّبح ثم يُنادِي مَنَاذِ الله يَا أهل الجنة خلودٌ فلا موت وَيَا أهل النار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 أدخلنا فيه الجنة وزحزحنا فيه عن النار اللهم عملنا في ذلك اليوم بعفرك وكرمك ورحمتك يا أرحمة الرحمن